كافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه تي واحدا ان هذا لا عجاب وانطلق الملؤ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان واصبروا على الهتكم ان هذا لا شيء ما سمعنا بهذا في المله الاخره إن هذا الا اختلاق اواز لا الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل في شك من ذكري بل لما يذوقون عذاب ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب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 اذكر عبدنا داوود ذل الايد انه اواب ان سخرنا الجبال معه يسبح لنا بالعشي والاشراق والطيور محشوره كل له اواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داهود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكوا بيننا بالحق ولا تشططوا وهدنائنا سواء الصراط إنها ذا خيله وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلا نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا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 ذكير حساب وان له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب انقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وهبنا له يُسْلِمُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّابُ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي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 جَّ تِعَدُّ فَاتحتَ لَهُ الأباب متتكينَ فِيهَا يَذِعونَ فيِيهاَا بِفكِهَةٍ كثيرَةِ وَشر وَردَهُم قاصِةُ الطّرفِياترااب هذاَ مَ تُ عجون اليوم الحِساب.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 وتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم انهم صالنا قالوا بل انتم لا مرحبا بكم امتم قدمتم مولانا فبئس القرار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 مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِنْ يُحَالِ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ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 قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومنك تبعك منهم مجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما لمن المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نباه بعد حين